الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قول الله عز وجل يا ايها الذين آمنوا الله تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعمل هذه الايه أصل عظيم في باب محاسبه النفس وان الواجب على العبد ان يحاسب نفسه وان ينظر فيما اعد ليوم غده قبل أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامه فإن من الخير للعبد أن ينظر في أعماله وفيما اعده للقاء ربه جل وعلا هل هي أعمال صالحات وطاعات زاكيات وبعد عن المحرمات والمنكرات فيسره أن يلقى ربه جل وعلا بذلك ام هي امور تسخط الله وتغضبه سبحانه وتعالى وتحل على فاعلها العقوبه فينظر ما الذي اعده ليوم غد ويكون ذاكرا ذلك اليوم وذاكرا الوقوف بين يدي الله وذاكرا الحساب وعرض الاعمال وأن كل ما عمله يأتي حاضرا مكتوبا مسطورا في كتاب لا يغادر كبيرا ولا صغيرا إلا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يبني ربك أحدا يوم القيامه يقول رب جل وعلا يا عبادي إنما هي اعمالكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أليس الجدير بالعبض والأمر كذلك أن تكون المحاسبة الآن فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أليس من الجدير أن يكون هذا في وقت العمل؟ فإذا وجد خيرا حمد الله على ما يسر معه وإذا وجد غير ذلك يصلح نفسه يوم القيامة يقول فلا يلمن إلا نفسه لأنه لا ليس عنده فرصة ليصلح وليعمل وليتوب ولينيب لكن إن حاسب نفسه الآن ونظر في أعماله إن وجد خيرا فليحمد الله وإن وجد غير ذلك فليصلح يصلح نفسه اما يوم القيامه فان وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه لانه ليس هناك مجال لا ليتوب ولا ليوني ولا ليعود مره ثانيه لهذه الحياه ليعمل صالحا غير الذي كان يعمل وفي هذا المعنى يقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزن وتزينوا ليوم العرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ومحاسبه النفس كما بين العلماء على قسمين. محاسبة بعد العمل ومحاسبة قبل العمل أما المحاسبه التي بعد العمل فهي أن ينظر العبد إلى الذي مضى من أعماله والذي تقدم من أفعاله والذي سيحاسبه عنه ربه سبحانه وتعالى ينظر في أعماله الماضية في حياته هل هي على الطاعة والسداد أم هي على العصيان والانحراف أو أنه مخلط بين ذلك فينظر في الفائت من الأعمال وكل ما مضى يحاسب عليه العبد يوم القيامة كل ما قدم يحاسب عليه العبد يوم القيامة لكن في شريعة الإسلام من الله علينا بباب حظيم مبارك الا وهو باب التوبه أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن التوبة تهدم ما كان قبلها وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الندم توبة فينظر في أعمالهم الفائدة إن كانت زاكية صالحة مستقيما فيها على طاعة الله فيحمد الله وإن كان فيها العصيان وفيها المخالفات وفيها التفريق في حق الله سبحانه وتعالى فليتوب قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لا تقنطوا إذا تيسر فالله عز وجل يقبل التوبة مهما بلغ الاسم وعظم الجمع فهو يتوب على التائبين فتوبة صادقة إلى الله عز وجل وتوبة نصوح من كل ذنب خير من أن يلقى العبد الله عز وجل بذنوبه الجسام ومعاصيه الكذار والنوع الثاني من المحاسبه قبل العمل وهو النظر في الأعمال التي سيقوم بها لا يخطو خطوة ولا يسير طريقا إلا متفقها في طريقه كما قال بعض السلف من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه ان في فيما يخطو إليه وفيما يقدم عليه من عمل هل هو مشروع مأذون به أم هو حرام لا يصاحب من شاء لا يأكل من شاء لا يعمل ما شاء وإنما كل ذلك يزينه بميزان الشرع فيحاسب نفسه على العمل قبل أن يفعله ليتكون أعماله موزونه بميزان شرع الله سبحانه وتعالى ليكون فيها موافقا لرسول الله صلوات الله عليه وسلم وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسن وصفاته العليا أن يصلح لنا جميعا شأننا كله وأن لا إلى أنفسنا طلبة عين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها والله أعلم صلى الله وسلم على رسول الله